وعن سائر الصحابه اجمعين وعن سائر الصحابه اجمعين وعن سائر الصحابه اجمعين وعن التعلم والتعليم والشفاده والكفاله و ا ل د ع ا الى المدى والدلاله على الخير ابتغاء وجهه و م ر ض ا وفرده وثوابه س وتعالى ا ل ه م اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما برحمتك يا أ ر ح م الراحمين يا ارحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. <تصفيق> و... لقد تعرفنا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة أ ن الوصفه المناسبه على أ ر ب ع درجات أ و على أ ر ب ع أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل هو المؤثر و القسم الثاني هو الملائم و هو ث ل ا ث ة أ ق س ا م الملائم كم ث ل ا ث ة أ ق س ا م القسم الثالث الغريب تمام و القسم الرابع المناسب الموسم صارت عدد أ ن و ا ع المناسب كم أ ر ب ع ة أ ر ب ع ه أ ق س ا م طيب ر ك ش و ا معي نبدا حاولنا أ ن نتعرف تمام على أ ح س ن يعني سرحها بشرح أ و ف ى و أ ح س ن هو البوطي في كتابه هذا ه ذ ا ك ت ا ب ه ضوابط تمام ا ل م ص ل ح ة تمام الفطر. الفطر في الفقه في الاسلامي ف ق ه ل ركزوا معي لبعيدها بشيء, بشيء من الاقتصاد قلنا نحن المناسب المؤثر تمام المناسب, المؤثر تمام تمام المناسب المؤثر هو م ع ت ب ر فيه عين الوصف هي عين الحكم مع النص على ا ل ع ل ة يعني باختصار ق ل ن المناسب ك ا ل م المؤثر هو ع ب ا ر ة عن م ا ذ ا ا ل ع ل ة ا ل م ن ص و ص ة التي اشتملت على مناسب ة ا ش ه ل مؤثر ا ل ع ل ة ا ل م ن ص و ص ة التي اشتملت على معنى وناس. وهذا ذ ك ر ن ا لكم أظن ق ر أ ت لكم كلام كلام سيدنا الغزالي كلام سيدنا الغزالي يقول يقول سيدنا الغزالي رحمه الله تعالى عليه يقول لنا المؤثر هو الذي دل النص أ و ا ل إ ج م ا ع على كونه على كونه ع ل ة للحكم هذا هو ليش؟ ه ذ المؤثر هو هذا هو إيش؟ ا و أ ج ب ن ا عن اشكال قد ي ق و ل الواحد يا أ س ت ا ذ لكن هذا ليس من مسلك المناسب هذا إ م ا أ ن يكون من مسلك النص أ و ا ل إ ج م ا ع أ و ا ل إ ي م ا ء أ و لا ق ل ن ا مقصودنا ا ل آ ن ب أ ق س ا م المناسب كل ما اشتمل على معنى المناسب سواء كانت ا ل ع ل ة م ن ص و ص ة أ و ا ل ع ل ة ايش م س ت ق ب ة فان كانت العله م ص و ص ه او ا ل ع ل ة إ ي ش مصممه هذا القسم ا ل أ و ل و سميناه ركز معي سميناه بالمؤثر ا ل آ ن القسم الثاني ركز معي بس أ ن ا أ ر ي د ك تنظر مواضيعها من أنا ركز معي. أن هنا عبارة الكتاب انا هنا ع ب ا ر ة الكتاب ق ل ي ق ة و م ر ت ع الضمائر فيه قلق هذا ركز معي ثم المناسب قال من حيث اعتباره وجودا ً وعدما ً أ ر ب ع ة أ ق س ا م م ا م من حيث اعتباره وجودا ً تقسيم الى ا ر ب ع ة أ ق س ا م من حيث وجود من حيث وجود المعنى المناسب وجودا ً وعدما ً أ ر ب ع ة أ ق س ا م مؤثر وملائم وغريب ومصر ل أ ن ه هذا رقم واحد من اعتبر عينه في عين الحكمه منص أ و إ ج م ا ع فالمؤثر إ س م ع ان يعتبر عينه كنا عينه يعني عين له ا ل و ص ف في عين الحكم منص أ و إ ج م ا ع فالمؤثر تمام المهم ان هذا ه ع ب ا ر ة عن تمام ع ب ا ر ة عن عله م خ ص و ص ة اجتملت على معنى اناس ب هنالكم ايش الفرق بين العين المقصود بالعين النوع قلنا ل كل م ك ما شمل أ ن و ا ع فهو جنس وما شمل أ ف ر ا د فهو نوع ا ل ل ي يشمل أ ف ر ا د نوع و ا ل ل ي يشمل أ ن و ا ع ايش جنس لا قاعد ا لتحته ل ي أ ن و ا ع جنس تمام و ا ل ل ي تحته أ ف ر ا د هذا ايش نوع هذا نوع تمام ا ل إ ن س ا ن أ ف ر ا د ه مثلا زيد ع م ر هذا نقول له إ ي ش ن ق و ل ه نوع و ه ك ب ر طيب القسم ا ل أ و ل القسم الثاني تمام القسم الثاني تمام ركز معي القسم الثاني أ و اعتبر عينه في عين الحكم لكن اسمع لا بنص ولا إ ج م ا ع بماذا بترتيب الحكم على وفقه يعني بترتيب الحكم على وفق الوصف وهذا قلنا لكم ا ل ع ل ة في ش ا ل ع ل ة في ش م س ت ن ب ط ة ا ل ع ل ة في ش مستنبطه طيب ركز معي هذا ا ل ع ل ة في م س ت ن ب ط ة ركز معي طيب ا ل ع ل ة ا ل م س ت ن ب ط ة هذه ق س م ي ن ت ا ر ت ي يكون ملائم وتاره يكون غريب تاره يكون ملائم وتاره يكون ايش يكون غريب تمام طيب لانك ف أ ي ن اعتبر العين في الجنس يعني هذا الاعتبار ايش معناه تعرفون معناها تصرفات الشارع معناها ايش هذا الاعتبار ل ي ب ي ز ي معنا ا ل آ ن ع ب ا ر ة عن تصرفات الشارع يعني ننظر يعني نقول دل الدليل العام دل الدليل او الاجماع على ان عين الوصف تمام مؤثر في جنس الحكم او جنس الوصف مؤثر في عين الحكم او تمام دل ا ل إ ج م ا ع او الدليل على ان جنس, الحكم جنس الوصف مؤثر في جنس العين الحكم كم اقسام ثلاثه اقسام ثلاثه ا ك س ا م تمام؟ هذا نسميه الملائم هذا نسميه الملائم وهذه أ ق س ا م الملائم د ا ر ة يدل الدليل تمام د ا ر ة يدل الدليل يعني إ ي ش مقصودنا بالدليل النص أ و ا ل إ ج م ا ع على ت أ ث ي ر نوع الوصف يعني عين الوصف يعني نوع الوصف عين الوصف في جنس الحكم دواحي عكسه داره يدل الدليل العام على ت أ ث ي ر ح ج م عيد جنس الوصف في عين الحكم داره يدل الدليل العام او و هو النص او الازمان على ت أ ث ي ر جنس الوصف في جنس الحكم صارت كم ثلاثه كل و ا ح د ة أ ع ل ى مني قبلها كل و ا ح د ة أ د و ى من ما قبلها أ ع ل ى ه ا عين الوصف في جنس الحكم يليها في ا ل م ن ز ل ة جنس الوصف في عين الحكم يليها في ا ل م ن ز ل ة ا ل أ خ ي ر ة جنس الوصف في جنس الحكم صارت كم ث ل ا ث ة هذا نسميه الملائك هذا نسميه الملائك طيب ركز معي وان لم يعتبر بالنص و ا ل إ ج م ا ع ركز معي لا ت أ ث ي ر الوصف ت أ ث ي ر عين الوصف في جنس الحكم ولا ت أ ث ي ر الجنس、فيه. تمام ما في ت أ ث ي ر الجنس ابدا هذا نسميه ماذا الغريب ايش نسميه الغريب ولهذا الغريب هذا العباره الجميله هنا التعريف الجميل لسيدنا الامام الغزالي له, الجميل لسيدنا الإمام الغزالي له. حينما قال الغريب كل مناسب لم يعهد جنسه في تصرفات الشارع مما لا نظير له هذا نسميه ماذا نسميه م ن ا س ب ة غ ر ي ب يعني لما بحثنا في الشارع ما وجدنا له نظير لم نجد له نظير في ا ل ت أ ث ي ر قال اسمع ايش يقول قال كل هو ما لم يعهد جنسه في تصرفات الشارع تمام م ا هو الذي لم ي و ح د جنسه في تصرفات الشارع ما ر أ ي ن ا هذا ما ر أ ي ن ا جنس الوصف هذا مؤثر أ ب د ا في تصرفات الشارع لا عينه ولا جنسه يعني ركزوا معي يعني الآن مثلا ا ل آ ن مثلا التعليل ركز معي ا ل آ ن ب ر ج ع لك ل ل أ م ث ل ة بشيء من السرعه ة العبارة قال بنقرأ ذ ه قال ف إ ن تكن فان ي ع ت ب ر بنص أ و إ ج م ا ع العين في الجنس او عكسه يعني الجنس في العين او الجنس في الجنس وكل منهما اعلى مما بعد وكل منهما اعلى مما بعد فالملائم ان هذا الملائم يعني ل م ل ا ع م ة الحكم يعني هذه ع ب ا ر ة العين في الجنس او عكسه او الجنس في الجنس هذه ع ب ا ر ة عن تصرفات الشارع هذا الوصف ك ن س و ر أ ي ن ا ه م ؤ ث ر في في جانب معين تمام أ ج ي ب لك مثلا ه ا أ ج ي ب لك مثلا القتل العمد العدوان القتل العمد العدوان ب ذ ا قلتم وصف مناسب له هذا الوصف المناسب هل له نظير هل عهد ت أ ث ي ر ه في الشرع ظنا نعم عهد ت أ ث ي ر ه في الشرع تمام في الجنايه على النفس ب ا ل إ ج م ا ل في الجنايه على النفس بمحدد بلا ب ا ل إ ج م ا ل إ ذ ن ت أ ث ي ر ثبت في تصرفات الشارع ت أ ث ي ر هذا الوصف ركز معي ت أ ث ي ر هذا الوصف جنس هذا الوصف في جنس لا للحكم اذن لما أ ن ا أ ج ي ب هذا وصف مناسب في ا ل م ث ق ل ب ي ك و ن ا ش ع الوصف انك ل م ت ت ح د ا عن ا ل م ل ا ئ ك و ن المستمره ع ل ة ن ب ط والملائكه في جنس ن ذ المستمره ا و ص ف في و ا ي ش اخر ل م ا انا س ت ي الى ل ص غ م ر ليش الى الصغر الصغر هيا ر ك ز معي آ ت ي إ ل ى ايش آ ت ي إ ل ى ليش إ ل ى الصغر هذا الصغر ر ك ز معي الصغر هذا الوصف ا ل آ ن أ ن ا أ ر ي د ش و ف هذا الوصف ا ل آ ن هذا الوصف في الصغر وصف هذا الصغر ركزوا معي ا ل آ ن أ ن ا أ ت ح د ث عن تاثير الصغر في و ل ا ي ة المفاح ت ا تاثير ح ل م أ و ل ا هذه الصغر عله م س ت م ب ط ه عله في النكاح عله م س ت م ب ط ه الصغر هذا هذا الوصف المناسب رايناه مؤثرا رأينا مؤثر ف ي رايناه مؤثرا رأينا ر مؤثر؟ أ ي ن مؤثر في نوع الحكم مش جلس في نوع الحكم فين ر أ ي ت ه مؤثرا ر أ ي ن ا م ؤ ث ر هنا في ولايه ة لا هذا إذن وصف ملائم و... هذا وصف ملائم هذا وصف م ل ا ئ م هذا وصف و أ ل ا ا ل ع ل ة م س ت ن ب ط ة تمام وله نظير في, في الشرع إ ذ ن كل ما عهد رك اجمعين اذن ما هو الملائم نقول الملائم هو الوصف المستنبط الذي عهد جنسه رك اجمعين بعباره جميله سيدنا الغزالي هنا يقول المسلم يقول؟, يقول اسمع كل مناسب عهد جنسه في تصرفات الشرع فهو ملائم ع ب ا ر ة جميله ايش يقول كل مناسب عهد جنسه في تصرفات الشرع فهو... فهو ملائم فهو ايش فهو ملائم وكل... وما لم يعهد جنسه في تصرفات الشرع فهو المناسب ليش الغريب هذا مناسب إ ي ش غريب هذا مناسب إ ي ش غريب طيب هذه ا ل أ م ث ل ة تريدها بوضوح جميل جدا لا يعني أ ح س ن أ ن ا حاول تشوف الوجيه حقيته ما يشفي لكن أ ح س ن شي هذا موجود هنا في الكتاب ضوابط اسمه ضوابط ل ا ضوابط ا ل م ص ل ح ة في الفقه الاسلامي في هذا الكتاب ا م س م ى ضوابط م ص ل ح ة في الفقه ا ل إ س ل ا م ي هذا الكلام موجود فيه ب د ق ة وضابط وجميل بامكانك انك تتعرف عليه نرجع ل ل ع ب ا ر ة هنا ب ش ر ح لكم الامثله ذ ه وقال بسم الله هيا اسمع قال وإلا أ ي و إ ن لم يعتبر بما ذكر شيء من ذلك أ ي و إ ن لم يعتبر بنص أ و إ ج م ا ع بنص أ و إ ج م ا ع إ ي ش هو ما يعتبر ت أ ث ي ر العين في الجنس أ و عكسه أ ي الجنس في العين او الجنس هذا معتمر كله إ ذ ن هذا إ ي ش من ق س م هذا نسميه إ ي ش الغريب باختصار كل مناسب لم يعهد جنسه في تصرفات ا ل ل ه و ا ل م ل ا ئ م كل مناسب مستنبط عهد ا تمام عهد تأف... ا أه... أه... في جنس الاف الشرع تمام هذا باختصار من ت ل ا م السيد ن الرازاري ا في ش ف ا ء ا ل غ ل ي ب طيب يقول قال اسمع قال وهذا من زياده يعني ا ل غ ل ي ب هذا من زياده شيخ ا ل إ س ل ا م لا تبعا لابن الحاجم ومثل له بتعليل توريث ا ل م ب ت و ة في مرض الموت ايش, إيش العله اين الوصف المناسب الفعل المحرم لغرض فاسد اين الفعل المحرم قال وهو الطلاق البالي اين الغرض قال غرض عدم العلم اسمعوا هذا وصف مناسب له هذا الوصف المناسب الفعل المحرم لغرض فاسد تمام اسمعوا هذا الفعل المحرم لغرض فاسد هذا الوصف المناسب لا نجد له, له نظيرا في تصرفات الشرع الا نتيج ه ن ظ ي ر في تصرفات الشرع في إلا م س أ ل ة و ح د ة وهي القاتل لا, يرث القاتل لا يرث وهذا القاتل لا يرث الا منصوص عليه تمام لا نجد له مثيلا إ ذ ن هذا مناسب غ ل ي هذا مناسب مناسب الغريب تعجبني ا ل ع ب ا ر ة هنا للبوطي ع ب ا ر ة ج م ي ل ة إ ي ش يقول البوطي في ا ل م ن ا س ب الغريب هذا يقول ها اسمع يقول قال ف ك أ ن الحكم الشرعي الذي جاء ملائما بهذا الوصف حكم مستقل بذاته لا يتصل ب أ ي معنى عام أ و مبدا كلي يمكن اعتباره د ل ي ل ا والوصف المناسب في هذه ا ل ح ا ل ة يسمى المناسب الغريب م ارتكاب م مثاله ا ج ن ا ي ة م ح ر م ة استعداد لنيل غرض كميرات م ن ح و ه فهو ب ص ف مناسب ع خ ر لمنع ا ل ج ا ن ي من الوصول إ ل ى غرضه لك ولدى البحث عن, عن ولد البحث عن مدى اعتبار الشارع له لا نجد سوى أ ن حكما شرعيا واحدا جاء على وفره قال جاء على و ث ت ه قال حكم الشرعيذ وهو منع ميراث القاتل ق وليس صلى الله عليه و ل لا يرث القاتل م يرث وراء ذلك اي اعتمار اخر لا عن طريق ثبوت ت أ ث ي ر جنس الوصف في جنس الحكم ولا جنس او نوع الاول في نوع او جنس الثاني قال وجنس الوصف في هذا المثال هو استعداد الشيء قبل اوانه اذ هو صارم بالجنايه وغيرهم وجنس الحكم هو معاقبته بحرمانه إ ذ هو ص ا ر ق بالميراث وغير المشبوه وواضح انه لم يثبت من السن ولا اجماع ت أ ث ي ر ا ل أ و ل في ا ل ث ا ن ي م اذن رأينا إ هذا مناسب لا نظير لهم في الشرع هذا مناسب لم يعهد ت أ ث ي ر ه في جنس تصرفات ا ل ا ث ولهذا جعلنا مناسبه ا ا ذ م ة غريب ذ ا جعلناه مناسبة واضح طيب قال、هاي. قال وفي ترتيب قال قياسا على قاتله م و ر ث ي حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعل المحرم في ترتيب الحكم عليه ت ح ص ي ل م ص ل ح ة وهو ن ه ي و م ا عن فعل المحرم لكن لم يشهد له ا ص ر بالاعتبار بنص او اجماع اي لم يشهد له اصرا بالاعتبار بنص او اجماع اي في تاثير عين الوصف في جنس الحكم أ و تاثير عين جنس الوصف في جنس في عين الحكم أ و تاثير جنس الحكم في جنس الوصف هذا معنى هذا معنى تمام طيب قالوا مثال ا ل أ و ل ركز معي إ ي ش ا ل أ و ل الان اقسام الملائم الاسم ا ل أ و ل من الملائم ما ه و تمام م ع ت ب ر بنص أ و إ ج م ا ع ماذا ت أ ث ي ر عين الوصف في جنس الحكم مثل قال تعليل ولايه النكاح بالصغر تعليل ولايه النكاح بالصغر تعليل ولايه النكاح بالصغر اين الوصف المناسب الصغر حيث تثبت معه و هذا دليل على ان هذا حج ث ر و ل ا ي ه النكاح مع الصغر هذا دليل على ان هذا الوصف الصغر مستنبط طيب وان ي خ ت ي ف ة في أ ن ه ا له أ و ل ل ب ق ا ر أ و لهما هذا ثم قال وقد اعتبر ركز معي هذا الوصف الصغر في جنس ا ل و ل ا ي ة إ ذ ن ثبت ت أ ث ي ر عين الوصف فين ثبت ت أ ث ي ر عين الوصف فين؟ في جنس في جنس العقرب قال؟, قال وقد اعتبر في جنس ا ل و ل ا ي ة حيث اعتبر في و ل ا ي ة المال بالاجماع في و ل ا ي ة المال ب ي ش ب ا ل إ ج م ا ع ايه اين الجنس اين العين اين عين الوصف ا ل ص غ ر فين في جنس الحكم تنبا تدافيرهم في جنس الحكم ل ي ش الولايه اذن إ أ ث ر في جنس الجنس إ ذ ن يا جماعه هذا ليش ملائم أ و ل شيء ا ل ع ل ة مسترطفه ثاني شيء عهد اعتبار هذا الو... عين هذا الوصف في جنس الحكم ع ايه ثاني غالوا مثال ا ل ثاني ت ع ل ي ف جواد الجمع في ح ا ل ة المطر في الحضر بالحرج هيا نفض كل م ة ا ل حرج الحرج الحرج تحت أ ن و ا ع له حرج المطر حرج المرض حرج المرض لا إ ذ ن هم ب يكون جنس او لا إ ذ ن هذا جنس ل طيب هذا جنس الحرج هل ثبت هل ثبت اعتباره في تصرفات الشرع هل حرج هذا ثبت اعتباره في تصرفات الشرع نعم ثبت في عين الحكم فين في السفر معا او لا ثبت في السفر أ و لا إ ذ ن هذا وصف أ و ل شيء وصف أ و ل ح ا د ي ملائم لماذا لا ملائم ل أ ن ه مستنبط ثاني شيء عهد اعتباره في الشرع و اشبه الاعتبار عين ا ل جنس الوصف في عين له ا ل ح ك م ي ا سلام ظالوا مثال ث ا ن ي تعريف جواز الجامع ح ا ل ة المطر في الحظر بالحرج حيث اعتبر معه و ق د اعتبر جنسه في جوازه في السفر بالنص و ش م ت هاي ان الحرج الان بيبين لك, بيبين لك وجه الجنس وجه كون الحرج جنس إ ذ الحرج جامع لحرج السفر والمطر على كل حال المهم يا ج م ا ع ة هذا الوصف الحرج ثبت ت أ ث ي ر ه في جنس تصرفات ه ش ر ع ي أ م لا هل ثبت اعتباره في جنس تصرفات الشرع نعم هذا ليس بغريب هذا ملائم طيب و مثال الثالث تعليل القوات في القتل بمثلل القتل العبد العدوان حيث تثبت معه هذا الوصف بالجنس دال و قد اعتبر جنسه جنس القتل العبد العدوان القتل العبد العدوان هذا يشمل تحته أ ن و ا ع تحته ايش انواع اذن هو جنس و هذا يدخل في جنس ا ل ج ن ا ي ة و ا ل ج ن ا ي ة تحت أ ن و ا ع إ ذ ن القسم الثالث هذا ثبت ت أ ث ي ر جنسه في إيش؟ في الجنس جنس الوصف في جنس له ا ل ح ك م قالوا مثال ثالث تعليل القوت في القتل بمثبل بالقتل العبد العدوان حيث ثبت معه هذا ليبين لكم أنه م ل ا ئ وقد اعتبر جنسه في جنس القوت حيث اعتبر في القتل بمحدد ب ا ل إ ج م ا ع إ ذ القتل العبد العدوان جامع للقتل بمثبل وبمحدد و القواد يا معني القواد بالمثل و بلا و بالمحدد طيب بعدين هنا و ان لم يعتبر المناسب تمام و ان لم يعتبر المناسبه يعني ايه م ع ن ا و لم يعتبر المناسب ه معنى و ان لم يعتبر المناسب يعني لا بالنص و لا بالاجماع و لا بترتيب الحكم على وفقه اقرا ل ث ل ا ث ه ا ل ث ل ا ي ش الثلاثه النص ا ل إ ج م ا ع ترتيب الحكم على و ث ق طيب ينقسم بعدين ل ى جسمه ف إ ن دل الدليل على الغايه فهو ملغى فلا يعلل به ق ط ع ا وقلنا لكم ايش عن ون اله ا كنا هذه ع ب ا ر ة عن ا ل م ص ل ح ة ا ل م ن ا ق ض ة لل ايش سمعنا هذا ا ل م ص ل ح ة ا ل م ن ا ق ض ة للنص ا ل م ص ل ح ة ا ل م ن ا ق ض ة للنص طيب هذا كله شرحنا له ا ن ظ ر ن ا معي و ان لم و إ ل ا اي و ان لم يدل دليل على إ ل غ ا ئ ه كما لم يدل على اعتباره فالمرسل هذا سميناه المناسب لا المرسل ه ا معنى الكلام ركز معي هذا موضع و الدرس ركز معي في في هذا الكلام و إ ل ا اي و ان لم يدل دليل أ ي دليل معين أ ي أ ص ل معين على إ ل غ ا ئ ه كما لم يدل أ ي دليل معين أ ي أ ص ل معين على إ ل غ ا ئ ه فالمرسل هذا نسميه المناسب المرسل هذا نسميه المناسب المرسل امعنى ا ل م ن ا المناسب المرسل ويسمى بالاستدلال ويسمى ب ا ل م ص ل ح ة ا ل م ص ل ح ي س م ى بالاستصلاح ه ا ه يسمونها المصالح ا ل م ص ل ح طيب اسمعوا ن ت ق د م معنا كل ما اشتمل ركزوا معي كل ما اشتمل على معنى مناسب مؤثر او معنى مناسب ملائم او معنى مناسب غريب هذا يسمونه ا ل م ص ل ح ة ا ل ق ي ا س ي ة ايش يسمونه هذا ا ل م ص ل ح ة ا ل ق ي ا س ي ة وهذا يسمونه ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة ايش يسمونه المصلحه لا المصلحه ا ل م ص ل ح ه لا المصلحه لا المصلحه لا المصلحه لا المصلحه لا المصلحه لا المصلحه لا المصلحه ما الفرق بين ا ل م ص ل ح ة ا ل ق ي ا س ي ة و ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر ص ل ة ما يقول لي ايش الفرق بين المصلحه القياسيه والمصلحه المرسله لا كل مشتركين في عله موجوده هناك قيس ب ع ي ا ل م ص ل ح ة ا ل ق ي ا س ي ة في اصل معين يقيس عليه في ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة لا يوجد أ ص ل معين يقاس عليه ولهذا قلنا لكم هنا و إ د ل ا اي وان لم يدل دليل معين خاص على إ ل غ ا ئ ه كما لم يدل دليل معين على اعتباره هذا نسميه من المرسل ق ب ض ا ل ا ل ق ب بالمصلحه اسمعي شكرا نقول اذا ما عرفه المصالح المرسله يقول المصالح ا ل م ر س ل ة هي كل م ن ف ع ة داخله في مقاصد الشارع دون أ ن يكون لها شاهد بالاعتبار أ و ا ل غ ا ي دون أن يكون أن ل ه ا شاهد يعني أ ص ل معين بالاعتبار أ و أ ص ل معين ب ا ل ل غ ة هذه نسميها ا ل م ص ل ح ة المسلم هذه نسميها ا ل م ص ل ح ة المسلم إ ذ ن قال وخرج بكيد دون أ ن يكون لها شاهد بالاعتبار كل ما كان منصوصا أ و مجمعا على حكمه تمام هذا ليس من المصالح ل ه ليس من المصالح ليش ليس من المصالح المسلم ليس من المصالح تمام ليس من المصالح ا ل م س ل طيب قال وخرج به أ ي ض ا كما اشرنا كل م ص ل ح ة تمام اشتملت على قياس صحيح تمام هذه ليست من المصالح ليش ليست من المصالح على المرسل دمي جدا اذن أ ن ا أ ر ي د ك ا ل آ ن عرفت عرفت ا ل آ ن تركز معي عرفت ا ل آ ن الفرق بين المصالح ا ل ق ي ا س ي ة أ ج ي ب لك مثال مثلا اجيب لك مثال هيا اسمع جمع ا ل ق ر آ ن هيا ا س أ ل ك ا ل آ ن جمع ا ل ق ر آ ن سمع سيدنا أ ب و بكر ل ل ق ر آ ن إ ي ش الدليل عليه هل في نص النبي ق ا ل ج م ع ا ل ق ر آ ن ما في نص ولا إ ج م ع من ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن بعض الصحابه ة خفت لهم ولا إ ج م ع اين الدليل طيب قياس قياس على ما في أ ص ل معين ي ب ا س عليه غ ا ي ة الامر سيدنا أ ب و بكر إنه خير. انه خير هذا هو المصلحه ا ل م ص ي ل المصلحه المرسله لا هو تعرف ان أ ي ه م ا أ ق و ى القياس يا محمد شاكر ولا المصلحه ا ل م ر س ل ة ايهما أ ق و ى القياس لانه ي ش ل ل ق ي ا س أ في أ ص ل معين ي ش ت م ل على العله أ ق ي س عليه القياس أ ق و ى من المصلحه المرسله القياس أ ق و ى من المصلحه المصريه طيب ا ل ن ق ط ة هذه رقسوه ا ل آ ن نحن هذا نبحث كامل هنا عندك جابه في ك م سطر اسمع واحد اثنين ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة خ م س ة س ت ة س ب ع ة السبعه س ط ر في حق الكتاب هذا الفت ا فيها ا ل م ه ل ف ا ت للمصالح المصريه زائد دكتوراه و... وثلث م ا د ة م ع ي ن ة ماده بدرسونها في س ن ة رابعه ان شاء الله بدرسون مقاصد ا ل ش ر ي ع ة ك ل ف ر ا ن م ا ده هذه المصالح على المرسله تتعرفون على المصالح المرسله لماذا هي ك ث ر ة ا ل أ ح ك ا م ا ل م ب ن ي ة عليها طيب اسمع طيب السؤال ا ل آ ن ر ك ز م ع ي ا ل آ ن بيذكر لنا ما موقف العلماء من المصالح المرسله دال ورده ا ل أ ك ث ر يعني المناسب المرسل هذا رده ا ل أ ك ث ر من العلماء ا ل أ ك ث ر من العلماء ردوه قال مطلقا يعني سواء كان في العبادات او المعاملات ايش دليل قالوا لعدم ما يدل على اعتبار قالوا ما في هناك دليل يدل على انه معتبر لعدم ما يدل على اعتبار نقول قول الشيخ ورده ا ل أ ك ث ر من العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتبار هذا ب ا ل ن س ب ة ل أ ه ل الاصول و إ ل ا في ا ل ح ق ي ق ة لما نتبع كلام ا ل أ ئ م ة في الفروع نجد أ ن ه م جميعا أ خ ذ و ا بالمصالح ا ل م ر س ل ة ا ل ح ن ف ي ة دخلوا ضمن الاستحسان و ا ل م ا ل ك ي ة عندهم المصالح ا ل م ر س ل ة و الشافعيه دخلوا ضمن القياس الشافعيه و الحنابله دخلوا ضمن القياس و ا ل م ا ل ك ي ي كلهم عندهم اصل مستقب و ا ل ح ن ف ي ة دخلوا ضمن الاستحساب كلهم أ خ ذ و ا ب ه و هذه ا ل ح ق ي ق ة انهم كلهم أ خ ذ و ا ب ه هذه ا ل ح ق ي ق ة ذكرها غير واحد من العلماء و من ج د ت ه م ابن حجر الهيثمي ابن حجر الهيثمي له كتاب جميل في شرح ا ل أ ر ب ع ي ن نوويه اسمه الفتح المبين في شرح ا ل أ ر ب ع ي ن الفتح المبين في شرح ا ل أ ر ب ع ي ن هل عندكم الكتابة؟ ع ن كتابه ة من عند ه ا ل ك ت ا ب ة الفتح المبين في شرح ا ل أ ر ب ع ي ن الواحد سوينا و ر ق ة عمل م ل ي ش من قال بالمصالح ا ل م ف س د ة من العمر هذا عشر كتابه لا <تصفيق> واحد ايش يقول يقول المصر قال اغسره يقول م ا ف و كلامه بعدما ذكر اتفاق العلماء على أ ن ا ل أ ح ك ا م كلها م ع ل ل ة تتبع المصالح و المفاسد قال و المصالح ا ل م ر س ل ة ح ج ة و ل ي س ا ل م ا ل ك ي ة و ل ي س عند ا ل م ا ل ك ي ة وحدهم ف ه ل هي م ط ل ق عليه بالمذاهب لكن المالكيه قالوا بها أ ك ث ر من المذاهب الباقيه فقط و إ ل ا كل المذاهب أ خ ذ ت من مصالح ا م ر س ل كل المذاهب أ خ ذ ت من مصالح المرسل لو كل المذاهب أ خ ذ ت إ ل ا أ ن المالكيه اكثر الناس أ خ ذ و ا ه ا و ا ل م ط ي ن ه في كتابه هذا ضوابط ا م ص ل ح ه قال ان كل المذاهب اخذت من مصالح ا ل م س ل اكل هذه الحقيقه لكن كان لها ضوابط المصالح المرسله لها ضوابط وسماها ضوابط ا ل م ص ل ح ة يعني ضوابط ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة ايش ي الضابط ا ل أ و ل اندراجها ضمن مقاصد الشريعه ان لا يعارضها ا ل ك ت ا ب أ ن لا تعارض نص ف الكتابه ن لا تعارض ا ل س ن ة ان لا تعارض الاجماع أ ن لا تعارض قياس صحيح أ ن لا تعارضها م ص ل ح ة أ ه م كم شروط خمس قال إ ذ ا وجدت هذه الشروط والضوابط ف إ ن هذه ا ل م ص ل ح ة معتبر هذه ا ل م ص ل ح ة هذه المصلحه معتبر طيب راح جاب نجي مثال بسيط جاب مثال بس قال جاب مثال م ث ي ط نقول راح يقال ب ا ل ل ه جاب مثال بس جاب ح ق ا ل يانصيب ب ج ي ل ك م حبل يانصيب مثال واضح قال ايش باليانصيب قال مثال أ ي ض ا ا ل ت ع ا م ل ب أ و ر ا ق اليانصيب تعرفون يعني ا نصيب يا تدفع فلوس تمام تدفع فلوس يعني واحد يقول لك والله بنسوي مسابقه ر ي ع ا ل م س ا ب ق ة هذه عود ل م د ر س ة تحفيظ ا ل ق ر آ ن تمام انت تدفع فلوس يمكن ت ح ص ن ويمكن ما ت ح ص ن تمام هذا معناه لها نصيبه تشتري و ر ق ة يمكن تحسن وماتحسن قال قد يرى البعض فيه وصفا مناسبا لتبريره و ح ي ه من إ م ك ا ن كسب مادي فيه مع قد ما قد يكون فيه من ا ل م س ا ه م ة في أ ع م ا ل خ ي ر ي ة بيد ان الوصف هذا الذي ب ي د أ ن فيه لكن لما ن ت أ م ل نجد أ ن فيه نفس الوصف الذي من عدني حرم الميسر لماذا حرم الميسر الغرر المفضي إ ل ى ا ل ع د ا و ة و البراء نظم ما قد ي ق ص د به أ ي ض ا من ممرات و أ ع م ا ل خيريه حتى واحد يقول لك انا ب س و ي منسر و ض م ا و ا لعده ذ ل ب ع ط ي ه ا من اعمال ل أ ا ل خيريه ق ا ل و ا ل م ق ت ب ا ه و القياس عليه على الحرم إ ذ ن ف قد ع و ر ض ن هنا ما سيلا انه م ص ل ح ة م ر س ل ة لكن بالقياس القايم على و س ط مناسب معتبر ش ر ع ا إ ذ ا ب ن ق ي س ه ع ل ي ش ب ن ج ع ل ه م ص ل ح ة م ر س ل ة ولا ب ن ق ي س ه على الغمار ب ن ق ي س ه على الغمار و بنقول المحرم ا إ ذ ن هل هذه ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة م ع ت ب ر ة لا ليست م ص ل ح ة م ع ت ب ر ة لماذا ل أ ن ه ا تخالف القياس الصحيح تخالف القياس ليش الصحيح واضح طيب اسمع قال ورده ا ل أ ك ث ر من العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره قال وقبله ي ا ل إ م ا م مالك مطلقا ض ع ا ي ة ل ل م ص ل ح ة حتى جوز ضرب المتهم ب ا ل س ر ق ة ليقر اسمعوا هذا الكلام نسبه ت إ ل ى ا ل إ م ا م مالك ضعيف هذا قول ضعيف في المذهب وهو من أ ق و ا ل س ح ن و ن تمام وهذا من أ ص ح ا ب ا ل أ ذ ى ا ل ع ص و ل ي ي ن ا ق و ل ه ذ ا ا ل كلاما ولهذا نقول, نقول اسمع هذه مردوده هذه المسرحه ة هذه المسرحه ة هذه المسرحة. هذه المسرحة مردودة وأنا قليت لكم كلام وأنا قليت ل قليت ك اسمعوا م بإمام كلام بإمام لكم معي باقتصار بقول الغزالي ردها الغزالي أليأ قليت قلت لأنه ركز في ا ل آ ن لما نضرب الشخص ذا مفسده ولا ما هي م ف س د ة مفسده لا مفسده او لا م ف س د ونحن ل ي ش ب ن ض ر ب ه م ن شان يقرب السرقه من اجل المال له من اجل حفظ المال و ركزوا معي ا ي م ا مقدم حفظ النفس او حفظ المال اه <تصفيق> ح فهذه النفذ مفسده م ح ق ق ة مقابل ايش م ص ل ح ة متوهمه يمكن احد ولا يكون ب ر ي ب هذا الكلام م ر ت و د عليه حتى ا ل م ص ل ح ة ما ف ي ه م ص ل ح ة ل أ ن هذه ع ب ا ر ة عن مفسده محققه مقابل ماذا مقابل مفسده ايش ت و ه م و قالوا ا ع ض ا ب أ ن ه قد يكون بريئا وتركض ضربي لمذنب أ ه و ن من ضرب بريء لا ورده ض و م في العبادات هذا قول ابياري وهذا يقولنا لكم كلام منه وهذا كله بنات كتابه عليه الشاطئ يقول إ ي ش ركز و ا معي يقول المصالح ا ل م ر س ل ة م ؤ ث ر ة في ا ل م ع ا م ل ة يعني في غير العبادات اما في العبادات ما تؤثر المصالح له ا ل م ر س ل ة ما تؤثر في ليش في العبادات بلا شك ما حد يقول هذا الكلام ما نقدر نثبت ع ب ا د ة ج د ي د ة بالمصالح ا ل م ر س ل ة لكن في وسائل العبادات لا مانع طيب قال ابنا نظر فيها يعني في العبادات ل ل م ص ل ح ة بخلاف غ ي ّ ه ا كالبيع والنكاح و ا ل ح ك ثم يقول ركز معي ومحل الخلاف المذكور إ ذ ا علم اعتبار العين في الجنس يعني عين الوصف في جنس الحكم أ و عكسه ا معناه يعني جنس الحكم في جنس ا ل و ا ل ج ن س في الجنس والا فهو مردود قطعا يعني مردود قطعا و لهذا قلت لكم الذي انتفى هنا هو وجود الدليل الخاص الذي انتفى هنا هو وجود الاصل المعين ب س يعني هذا الذي انتفى في ا ل م س ر ح المرسله ايش ا ن ت ف ى كل شيء دليل موجود لكن ما في دليل معين ما في اصل نقيس عليه ما في اصل نقيس عليه و هذا هو الجوهر هذا هو الجوهر هذا هو الجوهر طيب السؤال الثاني ركزوا معي السؤال ي بيجيه ا ل آ ن هذه م س أ ل ة مختلف فيها بين ا ل أ ص و ل ي ن ايش يقولون تقول ا ل م س أ ل ة ا ل آ ن اللي بتجيه هذه هل من المناسب المفسد ايش هو ا ل م ص ل ح ة ا ل ض ر و ر ي ة ا ل ك ل ي ة ا ل ق ط ع ي ة أ و ل شيء م ص ل ح ة تمام واضح بعدين م ص ل ح ة من أ ي قسم من الضروريات و بعدين كليه ة م ع ن ا ك ل ي ة يعني عامه ل ل ا م ة و بعدين ق ط ع ي ة يعني نقطع بحصول ا ل م ص ل ح ة هذه نقطع ق ط ع ي ة أ و ظ ن ي ة قريبة, قريبه تمام ا ل آ ن السؤال هل هي من المناسب المرسل أ و ليست من المناسب المرسل صنيع ا ل شيخ ا ل إ م ا م هنا صنيع جمع ج و ا م ع يراها هل يراها من المرسل أ و لا يراها من المرسل ه ي اقرا ا ل ع ب ا ر ة الان اقرا أ و بسم الله اقرا اقرا بسم الله و الحمد لله و الصلاه و السلام على رسول الله قال المسلم رحمه الله و ليس منه أ ي من المناسب المرسل م ص ل ح ة ض ر و ر ي ة ك ل ي ة أ ي م ت ع ل ق ة بكل ا ل ا م ة ق ط ع ي ة أ و ظ ن ي ة ق ر ي ب ة منها ل د ل ا ل ة الدليل ع ل ى اعتبارها فهي حق كلي كل قطعا واشترطها الغزالي للقطع بالقول المناسب المرسل لا ل أ ص ل القول به فجعلها منه مع القطع بقبولها مثالها رمي الكفار المترس المتترسين ب أ س ر ا ن ا في الحرب المؤدي إ ل ى قتل قتل الطرس الى قتل الترش معه. معه اذا قطع إ ذ ا قطع أ و ظ ن ظنا قريبا من القطع ب أ ن ه م إ ن لم يجذروا ا س ت أ ص ل و ن ا بالقتل الترشى وغيره الترش بدل. بدل منين بدل الترش بدل منين البدل به من الضمير نا يستاصلون من المفعول به استاصلون ا ل ت ر س ا و غيره فالترشا شعرابه بدل بدل بعض من قل من ا ن ب د ل من الضمير استاصلون هنا مفعول به له بدل المنصوب منصوب استاصلون ا ل ت ر س ا و غيره فيتم و غيره و ب أ ن ه م اندم ورمي ا سلم بعضنا من سفينه في بحر لنجاه الباقين ل أ ن نجاتهم ليست كليا ورمي المتترسين في الحرب اذا لم يقطع او لم يظن ظنا قريبا من القتل باستئصالهم لنا فلا يجوز الرمي في شيء من الثلاث و إ ن اقرع في ا ل ث ا ن ي ة لان أ ن ل ل ق ر ع ة ا ل ق ر ع ة لا اصل لها شرعا في ذلك نعم、طيب. السؤال ا ل آ ن ا ل آ ن هذا أ ن ت م يا شيخ ا ل إ س ل ا م حكيتم في ز و ا م ع ي الخلاف ذ ا معاد ماهو لا طائله تحت ل أ ن الخلاف ا ل آ ن أ ن ا أ ر ي د ان تفهم و بعد ما حكى لك ان المناسب المرسل في خلاف لك و قال لك فالمرسل ورده ا ل أ ك ث ر لك ا ل آ ن يقول لك إيش اركز ل معي أ ن ت تعرف ان المناسب المرسل ع ب ا ر ة عن م ص ل ح ة ليس لها شاهد معين بالاعتبار أ و ب ا ل إ ل غ ا ء إ ي ش المرسل م ص ل ح ة ليس لها شاهد معين تمام بالاعتبار او ب ا ل ل غ ه هذا هو المناسب المرسل يقول لك لان ايش يقول لك؟, يقول لك هل من المناسب المرسل تمام مصلحه طيب بعدين قالوا الشرط الثاني في ا ل م ص ل ح ة ض ر و ر ي ة ليست ح ا ج ي ة ولا تحسينيه ل ا ث ا قال لك كليه اول شي ض ر و ر ي ة ثاني وصف كلي يعني يعود نفعها ل ل أ م ة كلهم ثالث وصف دفعيه الحصون أ و ض د م ي ة ق ر ي ب ة من القطع هل هذا من المناسب المرسل أ م لا يقول لنا ت ا ج الدين ا ل س ب ك ي من المناسب المرسل أ م لا ليس من المناسب المرسل هذه حق كلي معتبر ما في خلاف خلال هذه ليست من المرسل تمام أ م ا سيدنا الغزالي يقول هذه من المرسل المقطوع به الذي به ليس بهρέ هل ه ل ك ن فيه خلاف يا جماعة كلهم بينما تادي الدين السبوكي يقول هذا ليس من المرسل أ ب د ا هذا ليس من المرسل الذي فيه الخلاف أ ب د ا هذا م ت ش و ر ما فيه هذا خارج عن محل النزاع هذا خارج عن محل النزاع ك ل ه يقول و ليس منه أ ي من المناسب المرسل م ص ل ح ة معروف ا ل م ص ل ح ة تمام معروف ا ل م ص ل ح ة كل ما توافق مع مقاصد ا ل ش ر ي ع ة باروري ة ايش رتبتها خرج باروري ل ض ة ا ل ح ا ج ي ة و ا ل ت ح س ي ن ي ر ك ل ي ة م ع ن ا ك ل ي ة ف س ر ل ك معنى ك ل ي ة ما ف س ر ل ك الضروري ة لا ن ه ت ق د م اه ف س ر ل ك ا ل ك ل ي ة م ع ن ا ك ل ي ة اي م ت ع ل ق ة ب ي كولي ا و م ة طيب ق ط ع ي ة ش ا ل ث ا ل ث ة او م د ن ي ة ق ر ي ب ة منها يعني ق ر ي ب ة من ا ل ق ط ع ي ة ليش قال ل د ل ا ل ة الدليل على اعتبارها ل د ل ا ل ة هذه د ل الدليل العام على اعتبارها هذه نقطع ان الدليل العام يدل على أ ن ه ا م ع ت ب ر معتبره عند كل هذه تمام لان حفظ ا ل أ م ة واجب حفظ ا ل أ م ة واجب طيب لا فهي حب كلي قطعا يعني بدون خلاف قال ل ك واشترطها الغزالي للقطع بالقول بالمناسب المرسل يعني متى نقطع ب أ ن المناسب المرسل مقبول بالشروط ا ل ث ل ا ث ة أ ن تكون ا ل م ص ل ح ة ض ر و ر ي ة ك ل ي ة ق ط ع ي ة أ و غريبة أو ظ ن ي ة ق ر ي ب ة منها قال للقطع بالقول بالمناسب المرسل لا ل أ ص ل القول به قال فجعلها منه يعني فجعلها من المناسب المرسل لكنه مع ماذا مع القطع ب ي ش بقبولها مع القطع بقبولها ها ي ي ب غ ا ن ا مثال المصلحه مثالها هذه اسمع مثال الان في كفار اخرجه اسمعي كفار أ خ ذ و ا أ س ر ى من المسلمين كفار أ خ ذ و ا أ س ر ى من المسلمين ت م ا ه أ ر ك ز و ا عيش فور د ي كيف م س أ ل ة ا ل ت و ن س من شان تعرفون بطلان ما تفعله الجماعات ا ل إ س ل ا م ي ة انظروا كيف د ي وتوقفوا فيها يعني بشروط الضابط ا ل ا ب ايش ا ل م س ا ل ة ذي اسمع الان هؤلاء كفار أ س ر و ا م ج م و ع ة من المسلمين وبعدين هؤلاء نريد ن نذاكر ا ل ك ف ا ر هؤلاء ج ع ل و ا ا ل م س ل م ي ن ترس جعلهم ترس يا معناه يعني قدامهم يعني ما ن ر د د نضرب ا ل ك ف ا ر إ ل ا إ ذ ا ضربنا ل ه المسلمين تمام إ ذ ا ما ضرب تمام طيب ما ضربنا يا مسلمين طيب س ا ئ ل أ و ل أو تمام、الصهارة. نسال طيب. إذا, تركناهم هؤلاء. اذا تركنا الكفار هؤلاء هل سيستاصلون علينا هل س ا و ن علينا هل سيستاصلون علينا هل س ي س ت أ ص ل و ن ن ح ن ا ل سيستاصلون علينا لن يهجموا علينا لان ما يجوز لك تضربهم ما يجوز لك, تضربه؟ لك ترمي هؤلاء الكفار ل ي ش ل أ ن رميك لهذا الكفار سيؤدي إ ل ى قتله مسلمين يعني لا ب م ش من شرح هذا الجواب انا ما يجوز أ ب د ا يعني أ ي ا ه ب ا د ي ن واحد كافر حربي في الصف ت ف ج ر ا ل ص ف لو في ع ش ر ة مسلمين حرام ب ا ل إ ج م ا ع هذا ولو كان أ ك ب ر كافر ولو كان أ ك ب ر حربي انظر ا ل م س أ ل ة ه ذ ركز المثلاني. انظر ل ل م س أ ة يشك ا كيف الضوابط ا ل د ق ي ق ة اللي وضعوها اسمع خ ا الربي الكفار المتترسين ب أ ش ر ا ن ا في الحرب المؤدي إ ل ى قتل الترس معه م يعني إ ذ ا ظلمناه من بيموت بيموت الترس يعني بيموتون مسلمين ا ه شروط شو شروط إ ذ ا بطع او د ن ا دريبا من القتل لانهم إ ن لم يرموا يعني إ ن لم نرموا ل ك ف ا ر استاصلونا بالقتل استاصلونا بالقتل الترس و غيره م يعني نقطع إ ن احنا اذا ما استاصلناهم الكفار هؤلاء ما رمناهم ي إ ذ ا ما رمناهم ي بيبتلون ن ح ن بيبتلون الترس حقنا و بيبتلونه لكن هذا لابد يكون يقينا لابد يكون إ ي ش يقينا أ و ض ظنا ق ر ي ب ا من يقينا شفت الشرط كيف شفت الشرط الشرط هذا ا ل ا ب د ل ان نقطع ب أ ن ن ا إ ذ ا لم نرمهم س ي س ت أ ص ل و ن ن ا ب ي س ت أ ص ل و ن من نحن اللي بنرميهم و ا ل ت ر س حكذا و إ ي ش نحن احسن نحفظ بعض المسلمين من أ ج ل بقى باقيهم او لا بدل ما يموت الكل نحفظ البقيه قال ق ا ل وبأنهم ن اسمع ا س ت ا ص ل و ا للترس و غ ي ر ه و ب أ ن ه م اطول ا ا غير ت م ن ت م ا م قال و ب أ ن ه م ق ا ل ط ي ب ق ا ل س منهم اطول منهم اطول ق م ن ا م ا ط ع ب أ ن ه م إن ل م ي ر م و اطول ا س ت م ن ت م ا ط و غ ي ر ه و ب أ ن ه م د م ا م إ ن رموا ايش عندكم س ل م ة و ب أ ن ه م د م ا م إ ن رموا تمام ة غ ي ر و و ب أ ن ه إ ن رموا يعني إ ن ر م ي ن ا الكفار س ل م ة غير, غير له الترس س ل م ة غير الترس الهي رموا ف ي ش ل م و ا ا ل اسمع فيجوز رميهم لحفظ باقي ا ل أ م ه يجوز رميهم لحفظ باقي ا ل أ م ه ل أ ن احنا اذا ما رمينا هؤلاء الكفار ا ل أ م ة كلها بتموت كلهم بيموتون أ ح س ن نحفظ باقي ا ل أ م ة تمام لكن لا بد أ و ل دي م ص ل ح ة ض ر و ر ي ة ل أ ن فيها حفظ النفس لا م ص ل ح ة كليه ل أ ن ه ا تعود النفع بها لكل ا ل أ ا ل أ م ة بعدين قطعيه قطعنا أ و ظنينا ظنا قريبا من القطع اننا إ ذ ا لم نرمي هؤلاء الكفار سيقصع س ي و ن ن ا جميعا الترس وغيره تمام الترس وغيره طيب طيب ه ا ل آ ن عرفنا البوابه حتى إ ذ ا في المثال ده ا ج ت م ع على م ص ل ح ة ض ر و ر ي ة ك ل ه قطعيه أ و ظ ن ي ة قريبه ة من القطع انظر الان باللي يخرج اسمعي ش قال بخلاف رمي أ ه ل قلعه تترشوا بمسلمين ل بخلاف رمي أ ه ل قلعه تترشوا بمسلمين ل هي عليها س م ع في بلاد م ش ت و ل ي ن عليها الكفار في بلادهم تمام في, في بلادهم في بلاد الكفار وترشوا ل ا بالمسلمين ترشوا بلا في المسلمين آه. درس ابو المسلمين ودي قلعه اذا فتحنا القلعه دي ب ا نقتل المسلمين نفتحها نربي القلعه دي لماذا ي ل ل أ ن فتحها ليس ضروريا فتح القلعه دي لماذا نتكتل المسلم من ادم فتح القلعه لا ن ت ر ك ه ا حفظ المسلمين او لا ليس ضروريا ليس ل من الضروريات تمام لوحدك انظر طيب ناس في البحر ناس في العش في البحر ق ا ل ل ه م صاحب ا ل س ف ي ن ة اسمعوا يا إ م ا <تصفيق> لا بد ايش ركز معي لا بد نرمي بعضكم في البحر تمام نرمي بعضكم في البحر و إ ل ا كلنا ب ن م ه م كلنا بنار ه ا ل م ا ل ك ي ة عندهم يجوز ب ا ل ق ر ع ة يشوون ا ل ق ر ع ة و ل ي س ل ع و ع ا ل ق ر ع ة عليه ل أ ن ه م يقولون شرع من قبلنا شرع انا نحن ما, ما نقول بالقرعه طيب يرمون اسمع ها أسمع. ورميوا بعضنا من س ف ي ن ة في بحر لنجاه الباقين ل أ ن نجاتهم ليست كليا يعني نجاه هؤلاء ليش ب غ ت و ا نحن نقتل ب ا ب هل يموتون كلهم ي ك و ن و ن شو هذا كلهم يموتون أبي في ضياع ل ل أ م ة لا هذا النفع لن يعود ك ل ا ل أ م ة بل يعود لكما ش خ ا ص وليش نضحي بالباب اذا لهم شيء د ر ا ه الله ق د ر ه ف ل يموتون كلهم تمام تمام؟ طيب إ ي ش خرج وهذه خرجت بالكل يعني النفع لا يعود لباقي ا ل أ م ة النفع ليس متعلقا بكل ا ل ا ه بكل ا ل أ م ة طيب قال هيا اسمع قال اسمع الثالث قال وربي المتترسين في الحرب إ ذ ا لم يقطع أ و لم يظن ن قريبا من قطع باستيصالهم لنا يعني هؤلاء الكفار مترسين بالمسلمين ت م م مترسين بالمسلمين تمام مترسين بالمسلمين بنجيب لكم ب ا ذ ا ت نخلي ا م ا ل ن ج ي ب لكم ب ا ل ذ ا ماذا ن ج ي ماذا ن مكان حق اليهود حربين اسرائيل تمام موجود هذا المكان تمام جعلوا قدام ا ل ه ع س ر هذا ح ب م مسلمين يعني إ ذ ا رمينا المعسكر ب نقتل المسلمين حقا تمام تمام ما يجوزنا نحن نرمي لماذا ل أ ن ن ا لا نقطع أ ن احنا اذا ما رميناهم ب ي س ت أ ص ل و ن نحن واحد واحد ب ي س ت أ ص ل و ن الامه كلهم ما في عندنا ق ط ر ما في عندنا ي س ق ط ر قداد ا ل ه ورمي المتترسين في الحرب إ ذ ا لم يقطع أ و لم يضم ظنا قريبا من القطع ب ا س ت ي ص ا ل ه م ب ن ن ا فلا يجوز الربي في شيء من الثلاث ما يجوز ض ل ب ي في المسائل الثلاث ابدا وان اضريع في الثاني ة حتى أ ن اقرعنا في الثاني ة سواء ن غ ر ع ة ل أ ن ا ل غ ر ع ة لا أ ص ل لها شرعا ً في ذلك بل خلي واحد حي واحد يموت ب ا ل غ ر ع ة ل أ ن ا ل غ ر ع ة لا أ ص ل لها شرعا ً في ذلك اي بس م ع ن ا نركز موري اي الان هل يجوز الواحد بدي ا ل ط ا ئ ر ة يمكن حتى فيها واحد م س ل م احتمال واحد مصير س ل م ا ل بعدين من لا مندلل في ا ل م ك ا ف ا الحربيه ولا تسوي ع م ل ي ة ا س ت ش ه ا د ي ة على ما يقولون ه ا في سوق ولا في ذلك هل يجوزها يعني نسال الله ا ل ع ا ف ي ة و ا ل س ل ا م ة يعني النبي لما حرمة ا لان م م س ل ش ف و كيف الضوابط وضعوها م أدل لأنهم لأن هؤلاء بمسلم لماذا؟ بس تترسوا ح ر م ة المسلم عند الله أ ع ظ م عظيمه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل ك ع ب ة قال والله إ ن ك لا عظيمه ولكن ح ر م ة المسلم عند الله أ ع ظ م منك ح ر م ة المسلم عند الله أ ع ظ م هو من الله و صلي و سلم و بارك عليه و علا ح ر م ة المسلم عند الله أ ع ظ م منه هذا, هذا ح ر م ة المسلم ما يجوز لنا نرمي هؤلاء الكفار لانه سيؤدي الى موت هؤلاء المسلمين سيؤدي الى موت ا س ر ا ئ ل ما يجوز لنا نرمي الكفار وان ادى الى موت اسرائيل إ ذ ا كان ب يؤدي إ ل ى ن ج ا ة ا ل أ م ة كلها إ ذ ا قطعنا أ ن ن ا إ ذ ا لم نقم نرميهم سياتون هؤلاء الكبار ب ي ق ت ل و ن ن الاحنا و ن ا ل أ س ر ى إ ذ ا ما في عندنا هذا اليقين ما يجوز لنا إ ذ ا لم يكن عندنا هذا اليقين لا يجوز لنا إذن ا ل م س أ ل ة ا ل آ ن أنه موضع و الشاهد في هذه ا ل م س أ ل ة إ ن ا ل م س أ ل ة هذه قالوا بالجواز اذا اجتمعت الشروط ا ل ث ل ا ث ة د ا ل و ا بالجواز له أ ي ن دليلها ما في لها أ ص ل معين تقاس عليه ا لكن ه ا ن ي مما قام الدليل العام على, على أ ن ه حق على أ ن ه إ ي ش حق ما في لها في ل شاهد في لها شاهد ننجبها شاهد في من أ م ث ل ة المصالح ا ل م ر س ل ة مثال جميل جدا مثال جميل جدا تمام وهو الظاهر بيبرس تعرفون الظاهر بيبرس تعرفون الظاهر بيبرس ما تعرفونه أه؟ هذا القائد ا ل إ س ل ا م ي الكبير الذي قاتل التتار وانتصر عليهم في عهد شيد ا ل إ م ا م النووي س أ ل ا ل إ م ا م النووي قال له ب ا ف ر ض على الناس من أ ج ل ب قاتل التتار بافرض على ا ل أ غ ن ي ا ء ر س و م و يفرض عليهم برائجه ماذا كان جواب ا ل إ م ا م النووي جواب رائع جوز له ذلك لكن من ش ر و ط و من الشروط أ ن يخلو تمام أ ن يخلو بيت مال المسلمين و أ ن يتجرد الجهد و أ ع و ا ن السلطان عن حاجاتهم غير ا ض ر و ر ي ة كل ه ما في م ح م ل ل ل ا ش ي ا ء ا ل ض ر و ر ي ة يبعونها كلها حينئذ باعوا ا ل أ ش ي ا ء ا ل ض ر و ر ي ة حقهم كلها و بيت المال ما في شيء نقول افرضوا على المسلمين ما ل من أ ج ل تسدوا ا ل ث ق و ر و من أ ج ل ت ق ا ت ل و ا لايش ا ل ث ق وش مثل ا ل آ ن كل ما تحركوا ق ل ي ل قالوا ض ر ي ب ة كل شوي قالوا ض ر ي ب ة من الظلم ومن أ ج ل ايش ا ل ظ ل ب من اجل أ ن يعيش ا ل م ش ؤ و ل في يقض أ س ي ا ر ة طالبه ومن اجل أ ن يكون راتبه أ ع ل ى ا ل ر ا ت ب ومن اجل أ ن يسافر في الطيارات من بلاد إ ل ى بلاد ومن اين تصل هذه الضرائب تذهب لهذا أ ي ن تذهب أ ي ن تذهب تذهب الضرائب لهذا فهي من السحر تمام ما وجدت شرائفها ولا وجدت أ ح و ا ل ه ا فهي من السحر صلى الله عليه ل س ل ا م ا ل م س أ ل ة ا ل أ خ ي ر ة من مسائل الدرس ا ل م س أ ل ة ا ل أ خ ي ر ة من مسائل الدرس ا ل آ ن انتهينا إ ذ ا عرفنا باختصار ا ل م ص ل ح ة ا ل ق ي ا س ي ة و ا ل م ص ل ح ة لا ا ل م ر س ل ة وش الفرق بينهم ا ل م ص ل ح ة ا ل ق ي ا س ي ة هي ا ل م ص ل ح ة التي اشتملت على وصف إ م ا مؤثر أ و مناسب أ و غريب و ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة هي التي اشتملت على وصف مناسب الفرق الدقيق بينهما هذه قياس في أ ص ل يقاس عليه هذه ليس هناك أ ص ل معين يقاس عليه تمام كل م ص ل ح ة ليس لها شاهد بالاعتبار أ و ا ل إ ل غ ا ء هذه هي ا ل م ص ل ح ة المرسله ليس لها شاهد معين ب ا ل إ ل غ ا ء أ و بالاعتبار طيب إ ذ ا عرفتم هذا و مع د م انتهينا ا من هذا سناتي ا ل آ ن إ ل ى ايش ليبطل الوصف المناسب لما ي ج ي واحد يقول لنا هذا وصف مناسب كيف نرد عليه ما هو ا ل ا ع ت ر ا ف الذي يرد عليه وصف م ا س ب ما الذي يخرمه ما الذي لا يجعله وصفا مناسبا ما الذي لا يجعله وصف, ما الذي لا يجعله وصف مناسب جاء قال لنا هذا وصف مناسب نقول الذي يخرم الوصف المناسب نزوم مفسده إ ذ ا وجدت ا ل م ف س د ة ليس وصفا ا ق ر أ اقرا اسمها و ا ل م ن ا س ب ة ت ن خ ر م أ ي تبطل ب م ف س د ة تلزم الحكمه ر ا ج ح ة على م ص ل ح ة أ و م س ا و ي ة لها في ا ل أ ص ح ل أ ن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقال ا ل إ م ا م الرازي ومتابعوه لا تنخرم به بها مع موافقتهم على انتفاء الحكم فهو عندهم لوجود المانع وعلى ا ل أ و ل لانتفاء المقتضي فالخلف لفظي قال ما هو مبطل ا ل م ن ا س ب ة الان استبقنا وصف مناسب لماذا تبطل هذا الوصف المناسب لماذا نبطله قال و ا ل م ن ا س ب ة تنخرم أ ي تبطل ب م ف س د ة ت ن ز م الحكم ر ا ج ح ة على مصلحته أ و م س ا و ي ة لها في الاصل متى ما لزم من الحكم ركزوا معي متى ما لزم من الحكم م ص ل ح ة م ف س د ة او مصر راجحة او مس مفسده ر ا ج ح ة أ و م س ا و ي ة حتى ف إ ن ه ا بهذا تنخرم ا ل م ن ا س ب ة تنخرم ا ل م ن ا س ب ة معناها تبطل ولما تبطل ا ل م ن ا س ب ة ما يحب الشخص هذا يترخص لا, لا يعمل عمله طيب ليش قلتم يا أ س ت ا ذ إ ن حتى لو كانت ا ل م ف س د للمساومه ن ق و ل هذا ل أ ذ ا لان درء ا ل م ف ا ش د مقدم على جلب ا ل م ص ا ل ر ايش مثال ذكر لبناني و غيره مثال بسيط و عندكم في المنهاج جا اسمعوا في طريقين في طريقين طريق الى هذه البلد م س ا ف ة قصر و في طريق ثاني قصير اقل من م س ا ف ة قصر اقل من م س ا ف ة قصر ايش ع ل ة الترخص ع ل ة الترخص هو السفر ل ه السفر طويل ع ل ة الترخص و سبب الترخص هو السفر لا طويل يركزه معي هذا الشخص لماذا أ ن ت قصدت الطريق الطويل قال من أ ج ل أ ن أ ت ر خ ص من أ ج ل أ ن أ ص ل ي ص ل ا ة ركعتين و ما سلك الطريق الطويل هذا من أ ج ل تمام من أ ج ل ترك س م ع من أ ج ل أ ن أ ن ه أ س ه ل أ و الخدمات فيه م ت و ف ر ة لكن كل قصه من أ ج ل أ ن يتلخص من أ ج ل ايش ان يتلخص نقول هذا القصد مفسده تمام ر ا ج ح ة أ ر ج ح من م ف س د ة الترخص إ ذ ن لا يحق لهذا اذا الوصف المناسب هذا في حقه يلغى إ ذ ن إ ذ ا بطل الوصف المناسب هل يحق له أ ن يترخص لا يحق له أ ن يترخص ولهذا ق ا ع د ة ف ق ه ي ة عندنا ت أ ت ي تاتي معكم ان شاء الله تقول ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة هذه تعاطي سبب الترخيص بقصد الترخص لا يفيد الترخص يعني كل واحد تعاطي سبب المرخص من اجل أ ن يترخص ل ا ي ح ق له أن ي ت ر خ ع ل ه ذ ا قال ا ل ش ه ا ب ر ح و ا امامنا ان ي ص ي ح و ا امامنا ذلك ان يصبحوا امامنا ان يصبحوا امامنا ل س ب ة ت ن خ ل ي ص ب ح و ل ا م ا ل ح ك م ة ر ا ح ة على ا ل م ص ل ح هذه م ف س د ة أ و م س ا و ي ة لها في الاصح ل أ ن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني ي ق و ل و هنا في الاصح يفيد أ ن ا ل م س أ ل ة فيها خلافه وليس ك ذ ا قال وقال ا ل إ م ا م الرازي ومتابعوه ا ل إ م ا م الرازي ومتابعوه قالوا لا تنخرم بها يعني لا تبطل لا يبطل الوصف المناسب بمفسده تلزم الحكم راجحه على المصلحه او م س ا و ي ة لها و يعني معناها انه يحب ان يتلخص ل ا ا مع موافقتهم ع م على اتفاق الحكم يعني موافقين على اتفاق الحكم لكن ا ل م ن ا س ب ة ما تبطل طيب ايش المفسده دي قالوا المفسده هذه ع ب ا ر ة عن م ا ن ك يعني أ ص ح ا ب البول ا ل أ و ل يقولون المقتضي بطل و أ ص ح ا ب البول الثاني يقولون المقتضي لعله ما بطلت لكن وجود مانع و ن تتعرف ان العلم لها شروط و لها مانع او لا ق ا ل و ا هذا وجود ا ل م ف س لها ذ مانع يعني الكل متفق اسمعوا الكل متفق على ا ن ت ف ا ء الحكم او لا الكل متفق على ا ن ت ف ا ء الحكم او لا كلهم متفقين على ا ن ت ف ا ء ل ك ن اصحاب القول الاول قالوا ا ل م ن ا س ب ة بطلت اذن لانتفاء المقتضي ل ل ط ر ف خ ص منه اصحاب القول الثاني لوجود مانع منع, منع من الوصف المناسب مانع منع وهو وجود ا ل م ف س د ة وجود ا ل م ف س د ة هذه ا ل ر ا ج ح ة أ و ا ل م س ا و ي ة مانع اذا عند الرازي ماذا ولهذا قال لك الخلف لفظي بس الخلف ايش لفظي لانك فالخلف ايش فالخلف لفظي فالخلف لفظي اذا بماذا تبطل ا ل م ن ا س ب ة تبطل ا ل م ن ا س ب ة بماذا ب م ف س د ة رابع ب م ف س د ة تلزم عنها ر ا ج ح ة أ و مسابقه ممتاز ر ا ج ح ة أ و مسابقه ر ا ج ح ة أ و إ ي ش أ و مسابقه قال وقال الامام الرازي ومتابعو لا تنخرم بها يعني لا تبطل بها مع موافقتهم على انتفاء الحكم فهو عندهم يعني فهو اي انتفاء الحكم عندهم لوجود المانع هذه المفسده ت ع ل و ه ا مانع وعلى الاول الانتفاء الى المبطل قال لك فالخلق ماذا لفظي الخلاف بينهم ايش بينهم لفظي الخلاف بينهم لفظي والله اعلم كم بزمن سمعك و باقي سبع دقائق ماذا فعلتم ايه تاتي الامتحانات ان شاء الله بنجيب الورق ق ل ي ق ماذا فعلتم يا و ر ا ق العمل ماذا ف ع ل ت لا نص محدد ان شاء الله نعطيكم اليوم نحن في الاسبوع الداسه الاسبوع الداسه اذن ج ع ل ه ا ا ش ت م ا م ه ا في ا ل أ س ب و ع الحادي عشر تكون ج ه ز ه الا هي همه بس شعني انا أ ق و ل ك م اسمعوا اختيار الموضوع هذا و ا ح د م ب ك م انخلافهم لما تحدد الموضوع تسوي أ س ئ ل ة تحول ليش تحول موضوعك إ ل ى أ س ئ ل ة ولما تبحث في الكتب يكون بحثك في الكتب ل ل إ ج ا ب ة عن هذه ا ل أ س ئ ل ة تمام مثلا واحد قال انا باختار موضوع في ا ل م ص ل ح ة المرسله يعني انت ا ل ا